بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا مذكورا إن فاتن امشاد النبته فجعلناهم سميعا بصيرا ان غَدَنَ هَٰلِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَظْلَمَ وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عباد يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويطافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واسيرا انما نقعكم لوجه الله لا بد منكم جزاء ولا شكر اننا من ربنا يوما فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نقرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت هطوفها تزليلا ويطاف عليهم فضة وأقواب كانت وأقواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها مِزادُ هَذَا الجَبِيلَا فيها <تصفيق>